حبك تم أيو فهم يا ناس ما تعيش قتني شهم مش فتكني سئتهم وذاي لي عمري أحلم. Köszönöm, köszönöm, köszönöm Ja, nicht mehr gibt den Schimp. Michael Kinie, حبك صح كلش صح الغره قلبي ما يصلح بس يمك حبيبه افرح واذا حبك درس عمري اكيد انجح حبك صح كلش صح بقلبي لا تجرح أحبك أكثر وأكثر كل يوم العشقي كبار حياتي مالتك انت قد ما بك متئثر أحبك أكثر وأكثر كل يوم العشقي كبار حياتي مالتك انت قد ما بك متئثر حبك صح كلش صح بدوب قلبي لا تجرح a B B B B B a